كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعمل قادرون، وإلوه يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفاتها أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواشيا شامخات وأسقيناكم ما أنفرت؟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 كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا معناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون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 كُم مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمكذبين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ يومئذ للمكذبين فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ